علمهم ولا الضالين آمين. والله خلقكم من تراب ثم من لطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من, من ان الله يصيب وما استوى البحران هذا عهد فراته اما سائرا ما شرب وهانا الملح متاجه ومن انكم وتستخرجون حله تلبسونها وترى الفلك فيه بواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر we gaan naar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 طِلَ جَهِيدَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزِيزٍ وَلَا تَزِمُ وَزْرَةٌ وَزْرَةٌ خَرَارٌ وَإِنَّهَا تَجْعُو مَثْقَلَةٌ إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ لَا يُحْمَلْ شيء وَلَوْ كَانَ ذا غربا إِن إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالعلم واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه Wa in no